بوك تو تسعة وتسعون تسعة وتسعون سيس تيبي بحقتي حالة الإضافة حالة الإضافة ناس نيهترا لبلي قطة صديقتي قِطَّةُ صَدِيقَتِي نَاس نِيَتِنِي كُكَّا كَلْبُ صَدِيقِي كَلْبُ صَدِيقِي نَا بِلَلَ بَمَلُ أَلْعَابُ أَطْفَالِي أَلْعَابُ أَطْفَالِي إِذِي نَا سَحُودْيُوغُ يُوكَّا كُوتُو هَذَا مِعْطَفُ زَمِيلِي هَذَا مِعْطَفُ زَمِيلِي ఇది నా సహోద్యోగి యొక్క కార్ు ఇది సియరతు జమీలతి ఇది సియరతు జమీలతి ఇది నా సహోద్యోగి యొక్క పని హజా షుగ్లు జమీలి హజా షుగ్లు జమీలి చొక్కా నుండి గుండి విడిపోయింది జిర్ అల్ ఖమీస్ ఖద్ ఇన్ఖత القميص قد انقطع كاريجي تالنجي بويندي مفتاح الكراج مفقود مفتاح الكراج مفقود يا جماني يوك كمبيوتر بني شييدن ليدو كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل اي اماي تليدانرو لييورو من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ نينا عام تلدنل انتكي الا بالالي كيف اصل الى منزل والديها؟ كيف اصل الى منزل والديها؟ ايلو اي رودو تشورا اوندي ايلو اي داري تشورنا اوندي المنزل يقع في اخر الشارع المنزل يقع في اخر الشارع سفيدرلاند راجداري نغرم بيريمتي ما اسم عاصمه سويسرا ما اسم عاصمه سويسرا بوستكم سيرشك بيريمتي ما هو عنوان الكتاب ما هو عنوان الكتاب فريجنتي والا بيلله بيرليمتي ما هي اسماء اولاد الجيران ما هي اسماء اولاد الجيران بيللكي سلولى يپپدو متى تكون عطله مدارس الاطفال متى تكون عطله مدارس الاطفال دكتور سامپرديمپ سميم يپپدپدو ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب؟ ميوزيوم يني غانتالو كترستارو؟ متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟